بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم وحده إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلبهم 112. وأسر النجو الذين ظلموا 113. هل هذا إلا بشر مثلكم 114. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 115. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا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 114. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين 116. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتاب فيه ذكركم أ فلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت وارمة وأنشأنا بعدها قوم آخرين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 نهار لا يفترون 114. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت 116. فسبحان الله رب العرش عما يصفون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 112. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم 113. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون 114. وجعلنا السماء سقفا محفوظا 115. وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر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 117. سأريكم آياتي فلا تستعجلون 118. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا لا يكفون عن وجوههم النار ولا ولا هم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 بَل مَّتَّعْنَاهَا أُولَٰئِكَ وَآبَاءَهُمْ ۚ تَقالُ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَغْوَانَ نُنقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون 111. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آت 116. بِهِ به عالمين إذ قَالَ لِأَبِيهِ قال مَا وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 118. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين 119. قال لقد كنتم أنتم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 124. ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون 125. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء فَتَاعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ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 ويسحاق ويعقوب نافلة وكلنا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 117. ولوطا آتيناه حكما وعلما مِنَ ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 119. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 110. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين 111. ونوحا إذ نادى من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 وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم 114. فهل أنتم شاكرون 115. ولسليمان الريح بِأَمْرِهِ تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين 116. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك 117. وكنا لهم حافظين 118. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 119. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر 110. أهله ومثلهم معهم رحمة من علم. وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن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 111. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا 112. وأنت خير الوارثين 113. فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا 119. وكانوا لنا خاشعين 110. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين 111. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم وتقطعوا أمره بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه وإن له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون 119. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 110. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا, يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا 121. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 122. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير 112. وهم فيها لا يسمعون 113. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وَهُمْ وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون 115. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون 117. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب 118. كما بدأنا أول خلق